إلهي يا من بسطت الأرض ورفعت السماء يا رحم الجسد بعد العنام يا من لا يرد عبد أتى يديه بالدعاء بدوام العافية أكرم وبلغنا منازل السعداء السعداء